bismillahirrahmanirrahim alif lammim a chسب الناs an yutrakuu an yقولu a manna la yuf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 مَنْ كَانَ يرجو لقاء الله hi, fa, الله e, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,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 جاء نصر من ربك لا W tym momencie, gdybym się zainteresował, to była wola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 ولا يحملن اثقالهم واسقالا مع اثقالهم ولن يسالوا يوم القيامه عما كانوا يفترون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 ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون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 قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء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 فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله اوثانا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 والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بِهَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ مُنْكَرَ فَنَكَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا Powiedziałam, że اللَّهِ ma wątpliwości co do tego,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 لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سوء بهم وضاق بهم ذرعا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوْكَ وَأَهْلَكَ إلَّا مَرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ رِجْزَمٌ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم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 في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ Widzimy, że w tym momencie, gdy mówimy o tym, że w tej chwili nie ma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 Utlume مَا أُوحِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ اللَّهِ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا ulu, بِالَّذِي man na bilady, on zila, ila, وَاحِدٌ ونحن لَهُ مسلمون وكذلك ila, ila, الكتاب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 بيمينك إذا الأرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 اللَّجَاءُ مُلْعَذَابٌ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من Betyle ta mi lurizka hello hujerzuko her i jak um was semi مَنْ خَلَقَ السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله Fakun Alla, hujabesu to riz i bedi, in alla, in Wala Zalami na sama, imem, fa ache biħil arwa mimba di mauti hella ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين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 اولم يروا اننا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بال لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَهُ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لمع المحسنين